وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم واستغشوا ثيابهم وَاسْتَغْشَوْا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا